كظهر أ م ي أ و ما شابه هذا من الصيغ التي تكلمنا عليها بالتفصيل وسنتكلم لنا ان شاء الله على ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ر ت ب ة على العود في الظهار ف إ ذ ا ظهر ر ج ل من ا م ر أ ت ه ب أ ن قال لها أ ن ت علي ت ظ ه ر أ م ي فهو إ م ا أ ن يفارقها بعد تلفظه بهذا القول و إ م ا أ ن يمسك عليها ه ا فإذا ا ف ر ق فلا شيء علي ه قال لها أ ن ت علي كظهر أ م ي وحرمها على ا ل ت ف ص ي ر الذي سنذكره و إ ن أ م س ك ه ا ف إ ن ه تجب عليه ك ف ا ر ة الظهار ولكن الامساك يتحقق بصور كما أ ن الفراق يتحقق بصور ف إ ذ ا عاد المظاهر بظهاره ب أ ن أ م س ك ا ل ز و ج ة وجبت عليه ا ل ك ف ا ر ة لقول الله تعالى والذين يظاهرون من ن ت ا ئ ه م ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه والمراد بقول الله تعالى ثم يعودون, لما قالوا أي يعودون فيما قالوا قال لزوجته إ ن ه ا عليه كظهر أ م ه ثم عاد في هذا القول الذي قال ل أ ن أنت ك زوجته ي قال فلان قولا ثم عاد له وعاد فيه على ما هو معروف في ل غ ة العرب ف إ ذ ا عاد ا ل إ ن س ا ن في ظ ه ا ر ه وجبت عليه ا ل ك ف ر ة و ك ي ف ي ة العود تختلف باختلاف نوع الظهار وذلك أ ن الظهار إ م ا أ ن يكون مؤقتا و إ م ا أ ن يكون مؤبدا ف إ ذ ا كان الظهار مؤبدا ل أ ن قال لها أ ن ت علي كظهر أ م ي ولم يحدد وقتا معينا حرمها تحريما أ ب د ي ا قال ف ا ل ع و د في هذه ا ل ح ا ل ة يكون ب إ م س ا ك ه لها ف ت ر ة يمكنه بها أ ن يفارقها وذلك يتحقق بثوان ل أ ن ه بعد أ ن يقول لها أ ن ت علي كظهر أ م ي يمكنه أ ن يقول لها أ ن ت ط ا ل ق فيكون بالفعل قد حرمها ف إ ذ ا مر عليه مثل هذا الزمن اليسير ولم يقل لها هذا الكلام مثلا طبعا ليس فقط هذا الكلام وانما إ ن م أ يقول لهذا ل ا ا ك أو م ي ش ان ع ب به أو أ يقولها ما يشابه مما سنذكره ا ل آ ن ف إ ذ ا مر عليه مثل هذا الزمن ي ت ي ر ولم تقع ا ل ف ر ق ة بينه وبين زوجته ف إ ن ه يعتبر عائدا في ظهاره وتلزمه كفاره ولذلك قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله والعود يسوع ا ل ع و د قال وهو أ ن يمسكها بعد ظهاره زمن إ م ك ا ن فرقه وهو ان يمسكها زمنا يتمكن به من مفارقتها ب أ ي وسيله من الوسائل لان تشبيهها بالام يقتضي محرمها ي ومفارقتها فاذا امسكها معنى ذلك انه رجع فيما قال ونقض الظهار الذي ظاهر به من زوجته وفرقته لزوجته, فرقته لزوجته تكون بامور متعدده قد تكون بالموت أ ح د ه م ا إ م ا أ ن يموت الرجل و إ م ا أ ن تموت ا ل م ر أ ة و إ م ا أ ن يكون بفتخ النكاح بسبب من ا ل أ س ب ا ب و أ س ب ا ب فتخ النكاح ك ث ي ر ة جدا يمكن أ ن يفتخ بالرده ويمكن أ ن يفتخ بعلمه للرضاع الكائن بينه وبين ا ل ز و ج ة ف إ ن عقد النكاح ينفتخ بينه وبينها وعوامل الفتخ ك ث ي ر ة ف إ ذ ا ارتد أ و علم رضاعا بينه وبينها مثلا ما يصير في هذه ا ل ح ا ل ة عائدا في ظ ه ا ر ه او فارقها بطلاق بائن او بطلاق رجعي ولم يراجع فيه ه لانه إن فارقها بطلاق ظاهرة ثم فارقها بطلاق رجعي ثم راجعها له فارقها هذا ه بطلاق بطلاق الان قليل بطلاق ليس ان حقما اخر سنذكروا بائن فاذا في رجعي ر بعد ظ ثم ثم عائلا ف ا ر ق ه ا بطلاق رجعي ا ولم يراجعها إ ذ ن ثبت ظهاره وحرم ا ل م ر أ ة على نفسه او ل أ ح ا لا عائدا ظهاره قال ل لأنه ل يعتبر في ز و جنه ت إ ا الفعدي حرمها ما أنفكا هذا بالنسبة محرمة للأمى للحرة بالنسبة عليه عليه ولكن وفي إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن قد تزوج أ م ة ثم ظاهر منها وبعد أ ن ظاهر منها ملكها طارت ملكا له طارت أ م ه أ و لاعنها ملكها أ و لاعنها متصلا بالظهار م ب ا ش ر ة ف إ ن ه في كلا الحالين ما يكون م ظ ا ه ر ة في ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى حينما ظاهر من زوجته الامه أ م م ة ن النكاح قلنا ا على ي ج و للحر ان يتزوج ا ل أ م ة وكذلك العبد يتزوج ا ل أ م ة من باب أ و ل ى ف إ ذ ا ظاهر من زوجته ا ل أ م ة ثم اشتراها حدث ملكه لها م ب ا ش ر ة ليس لطريق الشراء بوسيله من ا ل و ت ا ئ ل بعد ا ظ ه ا ر م ب ا ش ر ة كان من المفترض أ ن يفارقها لكنه قبل أ ن يتمكن من فرقتها انتقل ملكها إ ل ي ه فلا يعتبر عائدا في ظ ه ا ر ه ل أ ن ن ا اعتبرناه عائدا في ظهاره إ ذ ا أ م س ك زوجته وهو قادر على, اعتبرناه عائداً في ظهاره لأنه وكان قادراً على فراقها وليس هناك مبرر آ خ ر ل ا ن س ك ه ا أ م ا هنا فحينما أ م س ك ه ا ما أ م س ك ه ا ل أ ن ه يريد أ ن يعود في ظهاره ولكنه أ م س ك ه ا ل أ ن ه ا قالت امدا له ما ذ ا يعمل بها ولذلك ما يعتبر عائدا في ظهاره ب ا م ث ا ث ه لها بعد أ ن صارت أ م ث ا ل و انتقل ملكها إ ل ي ه ب و س ي ل ة من وسائل انتقال الملك و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للملاعنه فلو أ ن ه ظاهر منها وبعد ذلك أ ر ا د كان ب إ م ك ا ن ه ان أ يطلق ولكن كان قبل أ ن يظاهر من ا ل م ر أ ة قد قذفها مقدمات اللعان كانت م و ج و د ة فلما ظاهر منها قام و ل ا ع ن ة فانه لا يعتبر عائدا في ظهاره ل أ ن ه إ ن م ا أ ن ف ك ه ا من أ ج ل اشتغاله بالفاظ اللعان ولو كانت ا ل أ ل ف ا ظ ط و ي ل ة ف إ ن ه ا لا تضر ل أ ن ه ا ض ر و ر ة لا بد منها إ ذ ا انتقل ملك ا ل أ م ه إ ل ى الرجل و أ ن ف ك ه ا ف إ ن ه لا يكون عائدا في ظهاره و إ ذ ا كان يريد الملاعنه من زوجته بعد الظهار م ن ا وشرع في الملاعنه فورا فإنه لا يعتبر عائدا في ظ ه ا ر ه و أ م ا لو قذفها بعد أ ن ظاهر منها و أ ر ا د أ ن يلاعن ف إ ن ه يعتبر عائدا في اظهار ل أ ن القذف يعتبر فاصلا أو زمنا يمكنه فيه ان يوقع ا ل ف ر ق ة بينه وبين زوجته نحن قلنا إ ذ ا حدثت ا ل ف ر ق ة بين الرجل و ا ل م ر أ ة إ م ا أ ن تحدث بطلاق بائن وهذا لا رجعه فيه و إ م ا أ ن تحدث بطلاق ر ج ع ي ف إ ذ ا طلقها طلاقا رجعيا ولم يراجع ف إ ن ه لا يكون عائدا في ظهاره ف إ ذ ا راجع الرجل أ و ارتد ظهر ا من زوجته وعقب الظهار طلقها طلاقا رجعيا ما عليه شيء الان ثم راجعها بعد أ ن طلقها طلاق ا ر ج ع ي هذه ا ل ص و ر ة ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة ظهر ا من زوجته وبعد الظهار ترتد مباشره ة ما م ي ك ن أن الآن يراجع ا زوجته ل ما ر ت د م يمكنه أن ي ر ان ج زوجته ع ل ك لو اسلم اسلم فلما اسلم الآن ارتدت ارتد صار ثم ثم بإمكانه أن يراجع زوجته الان ر ج ي ن م يرتد ت و الزوجة العدة فاذا رجع الى الاسلام أثناء العدة ترجع إ ل ي ه زوجته كما عرفنا هذا في مباعث النكاح الكافر والمشرف ف إ ذ ا ف ل ق رجعيا ثم راجع بعد ا ل ظ ه ا ر طبعا أ و أ ن ه ظاهر ثم ارتد ف ا ر ك ا ل م ط ل ق رجعيا دخلت زوجته في ا ل ع د ة ثم رجع إ ل ى ا ل إ س ل ا م هل يعتبر عائدا في ظهاره في كلا الصورتين قال لا فأما بالنسبة يعتبر عائدا في ظهاره ثم طلقا ه طلاقا رجعيا قالت ا ل م ر أ ة م ح ر م ة ل ك ن ه راجعها فورا راجعها بعد أ ن طلقا ه يعتبر عائدا في ظهاره عائدا فيما قال ل أ ن ه كان ب إ م ك ا ن ه أ ن يحرمها إ ل ى ا ل أ ب د ولكنه رجع فراجع زوجته يعتبر عائدا و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للمرتد ظاهر ثم ارتد ف ارتد عقب اظهار ل مباشره ما نستطيع ان نقوله انك عائد في اظهاره لانه ليس ب إ م ك ا ن ه اصلا ان يمسك المراه الان ما يعتبر ممسكا بها لان الرده تفرق بين الرجل والمراه صار كالمطلق ثم رجع الى الاسلام ا ل م ر ا ة سترجع اليه فهل يعتبر لعوده الى الاسلام عائدا في اظهاره كالرجل الذي راجع زوجته بعد ان طلقها قالوا لا والفرق ما بين الاثنين ان مقصود ا ل ر ج ع ة حينما راجع زوجته اراد ان يستبيحها م الا راجع زوجته إلا وهو يريد ان يستبيحها ولكنه لما رجع الى الاسلام بعد ا ل ر د ة ما رجع الى الاسلام من اجل ان يستبيح الزوجه وانما رجع الى الاسلام من اجل التزام الدين الحق وبناء على ذلك بعد رجوعه الى الاسلام و ص ا ل ت ا ل ز و ج ة يعني ب إ م ك ا ن ه أ ن يعود في ظ ه ا ر ه بالنسبه له ننتظر إ ذ ا ف ل ق ه ا بعد اظهار ل أ و صارت ا ل ف ر ق ة بينه وبينه بوسيله من وسائل ا ل ف ر ق ة التي ذكرناها ف إ ن ه لا يعتبر عائدا في ظ ه ا ر ه و أ م ا إ ذ ا مر الزمن اليسير الذي يتمكن بواثقته من م ف ا ر ق ة ا ل ز و ج ة ثم لم يفارقها ف إ ن ه يعتبر عائدا في ظ ه ا ر ه إ ذ ا نناقص ر ق ا ما ب ي ه ا ل ر ج ع ة في الطلاق وما بين الرجعه ة الرجعة اتباحة المرأة الرجعة إلى الإسلام لأن الرجعة للطلاق إن في الطلاق تكون من أجل المرأة ولذلك يعتبر بنفس الرجعة عائدا بنفس من تكون يعتبر في في ا ل ا يكون كذلك في الاسلام إ س ل م ب ن ف ا ع و د إلى ل ل إ س ا لا الفرقة إلا لم مظاهرا وإنما يصير مظاهرا فيها يعتبر يصير زمنية وجيزة يمكن فيها ان يقع يقعه بعد فترة مرور أنه أن ولو أ ن الرجل ظهر ا من زوجته وبعد الظهار م ب ا ش ر ة فارق زوجته ب ا ل ط ل ا ق أو ما ا ف ر قبل ق أ ن يفارقا ه ظهر ا من زوجته ثم رجع في ظهاره مرت عليه ف ت ر ة كان ب إ م ك ا ن ه أ ن يوقع ا ل ف ر ق ة إ ل ا أ ن ه لم يوقعها ظهر ا وعاد في ظهاره وبعد أ ن عاد في ظهاره وقعت ا ل م ش ك ل ة مرة ثانية بينه وبين زوجته استنفرته م ر ة ث ا ن ي ة ف ط ل ق ا هل يخرج من العوذ ام انه تلزمه أ ح ك ا م العائد في الزياره لأن الفرقة ذ ه أنه هو نزمته حدثت بعد العود لو أنه طلق قبل العود قبل مانع رجع ما كان في مانع. أما هو رجع. والآن الكفارة لو طلق في صار الان مصالبا به كونه بعد ذلك يفارق زوجته هذا موضوع آ خ ر لا ع ل ا ق ة له بالموضوع ا ل أ و ل نهائيا إ ذ ا ا ل ع و د في الظهار يكون ب إ م س ا ك ا ل ز و ج ة بعد تلقوبه بهذا الكلام ا ل ب ا ط ل المنكر الزور وقلنا عنه إنه ن كبيرة معصية ق ل انه ع إنه م ع ص ي ة و ك ب ي ر ة يعتبر ق يعني ي ع الرجل عائدا في ظهاره إ ذ ا أ ن ت ك زوجته بعدها ت ل ف ض ه ب أ ل ف ا ظ الظهر إ ذ ا رجع الرجل وجبت عليه ا ل ك ف ا ر ة وقبل الكفاره ماذا يلزمه قال يحرم عليه أ ش ي ا ء قبل أ ن يكفر لزوم الكفاره ليس فقط لزمته ا ل ك ف ا ر ة و إ ن م ا يحرم عليه من زوجته أ ش ي ا ء قبل أ ن يكفر لا يجوز أ ن يفعلها إ ل ا بعد إ ي ق ا ع ا ل ك ف ا ر ة قال يحرم عليه قبل التكفير ا ل و ط ط لقول الله تعالى فتحرير ر ق ب ة من قبل أ ن ي ت م ا ت ا قبل أ ن ي ك ف ر يحرم عليه مثل زوجته ووصوله و والكفارة ا سواء كانت العتق كما تنفره بعد ب ي العتق بسرعة يستطيع أن عبدا زوجته بعد ك مباشرة ب وأما إذا كانت الكفارة ص ي فلا يجوز له أ ن يقترب منها إ ل ا بعد أ ن يصوم شهرين متتابعين بالشروط التي سنذكرها في الصيام و إ ذ ا كان ب ا ل إ ط ع ا م يختلف ت ا ر ة يستطيع أ ن يطعم ستين م س ت ي ن ا ب س ا ع ة و ا ح د ة و ت ا ر ة يحتاج أ ك ث ر من شهرين ربما لا يجد من يطعمه الطعام خلال ا ل شهرين الله أ ع ل م كيف يقع ذلك ما وراء الوطن هل يجوز له أ ن يباشر زوجته في غير الوطء الوطء اتفق الفقهاء على تعريمه ل م يختلفوا في تفسير المس بالوطء ف ت ح ر ي ر ر ق ب ة من قبل أ ن ي ت م ا س ى لكن هل يجوز له أ ن يستمتع بزوجته فيما سوى ا ل و ط الرافعية رحمه الله تعالى. الإمام الراجع قال كما يحرم الإمام كما الله عليه تعالى قال وجهه ق ز و ت يحرم ي ع ل التلذف بها بالمباشرة أو باللمس أو بالقبلة أو ما شابها هذا نظره الرافعي رحمه الله أ ن هذه مقدمات للوطء ف ا ل ر ا ع ي يرعى حوله شيء ما يشرك ان يقع فيه فمن ب ز و ج ت ه بلمس أ و ق ب ل ة إ ذ ا كان مع هذا ش ه و ة ل أ ن ه يدعو إ ل ى الجماع قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى قلت ا ل أ ظ ه ر الجواز والله أ ع ل م فهو من المسائل التي خالف بها ا ل إ م ا م النووي الامام ا ل ر ا س ع والامام النووي رحمه الله تعالى قال قول الله تعالى فتحرير ل ق ب ة من قبل أ ن ي ت م ا ت قال هذا المراد به الوطء فقط وما أ ما سوى الوطء ف ا ل م ر أ ة ما زالت زوجه عند الرجل رجعت ظهاره ورجعت ا ل م ر أ ة إ ل ى عثمته ما تعتبر مطلقه ة وإنما حرمنا الوطء النص وأما ما وراء الوطء فمدام النص فلا لنا أن على الرجل لورود لم على يجوز يرد نحرمه أن به هنا في م س أ ل ة ب ا ل ن س ب ة ل ل أ م و ر التي اختلف ف ي ه ا ا ل إ م ا م النووي مع ا ل إ م ا م الرافعي أ ن ا قلت لكم مرارا وكلكم ت ع ر ف و ن ه أن مخالفات ا ل إ م ا م النووي للرافع ت ا ر ة تكون مخالفات يعني النووي يخالف الرافعي في المسألة يذكر حكماً يخالف في الرافعي الرافع على تكون المسألة حكما الحكم الموجود في المحرر وتارة التدراك على الإمام、الرافعي. أ ولكن ا م أعلم ت التي يقول فيها النووي في أولها يقول في أولها قلت تارثا ا أنفها النووي أولها أولها آخرها والله ئ ل يقول يقول في في وفي و ل م خ المسائل ف الرافع الرافع ة لزيادة وتارثا على ل تكون شيء يرثل التي يقع خ ا بها الإمام النووي الرافعية ل ف ي الخلاف بين النووي والرافع في المنهاج هذه الخلاف فيها قائم بين النووي والرافعي مطلقا يعني أ ن ا ل ر ا ف ع ي قد اتجه اتجاها في هذه ل ل م س أ ة في كل كتبه والنوع و الاخر من هذه ا ل م ت ا ئ ل النووي إ م م ا الرافعي ي ك و ا ل ن أو النووي الرافعي يعني النووي خالف ا ل ر ا ف ع ي في هذه ا ل م س أ ل ة فقط في المحرر ا ل إ م ا م الرافعي ذكر هذا الحكم فقط في المحرر و أ م ا في غير المحرر من كتبه كالشرح ت ب ه ك الكبير والشرح الصغير وما سوى ذلك من الكتب فلا يوجد فيها بين النووي والرافعي خلاف والذي يرجحه ا ل إ م ا م النووي في المنهاج مخالفا به ما رجحه ا ل إ م ا م الرافعي في المحرر ي ك ولذلك ن ا ن من و و و ي فيه الرافعية في غير قد تبع كتبه المحرر الأخرى ل داب ا ل إ م ا م جلال الدين ا ل م ح ل ي رحمه الله تعالى وهو من أدق ق ف ه ادق ء الشاشعية بل من أ علماء ا ل إ س ل ا م الذين ا ل ش ه ر و ا بدقتهم في التعبير وتحريهم في المسائل دأب على بيان على المثائل التي خالف ب الإمام الإمام هل ا ا إ كانت المخالفه م خ ا ل ف ة ج ذ ر ي ة يعني أ ن النووي قد أحدني اجتهد اجتهادا جديدا في هذه ا ل م س أ ل ة يخالف اجتهاد ا ل إ م ا م الرافعي ام أ ن ا ل إ م ا م الرافعي اختلف مع النووي فقط ي هذه المسألة ف في كتاب ا ل محرر و أ م ا في غيره من الكتب فقد وافق ا ل إ م ا م النووي الامام الرافعي فكان يبين هذا ليقول للناس ان هذه ا ل خ ل ا ف ي ة التي أ ت ى بها ا ل إ م ا م النووي ليست من ابتكار الامام إ م النووي ا الإمام الرافعي غير المحرّرِ من كتبه الإمام النووي صحيح خالف فِي كتبه ا ا ل ل ن و المحرر من ك ت ب هذا الدخرة ه برع به ا ل إ م ا م جلال الدين المحلي وكل الشراح الذين ج ا ء و ا من بعده لا ي خ ت ب ف و ن في أ ن ه ا ل ع م د ة ا ل أ و ل ى في شرح كتاب منهاج الإمام النووي وإذا قالوا قالت شرحي ل الامام ل ل د ي ن ا ح ل لقد دأب على ي دأب ل ك ت ا ب ن ن أوله و إلى آخره ه النووي ا ش ش ي ي خ ا ل ر ب ي ي رحمه الله ق ل قال الإمام حينما ن قلت الأظهر الجواز والله أعلم قال الشيخ الشربيني طبعا هذا الكلام منقول من كلام جلال الدين المحلي في شرحه للمنهاج قال وهذا ما نقل الرافعي في الشرحين ترجيحه عن الاثرين لبقاء الزوجيه ة يعني ن أ هذا رجحه الإمام الرافعي في المحرر غير في وقال إ ن ه ر أ ي جماهير أ ص ح ا ب ن ا الفقهاء فالنووي حينما خالف الرافع ي لم يات أ ت ل ن نحن ما نريد أن ن ن و و ي بشيء جديد ما ق ل الإمام النووي في مكان وإنما بشيء ي للحقيقة في النووي يأتي ا المسألة فالإمام ن لم هذه ب جديد الإمام النووي أخذ كلام الرافعي في غير محرر في الشرح الكبير والشرحي الصغير ورجحه هنا محرر ورجحه في غير في أخذ في كتابه مخالفا بذلك الرافعية كتابه بذلك المنهاج الإمام المحرر وقال ا ا الرافع الله تعالى ل ليش إ م م رحمه يعني قال في, المحرر هنا شيء وقال في الشرحين م ح ر ر هنا ي في ء وقال ا ل ش شيء آخر الإمام بالنسبة للشرحين هناك كان يذكر آ ر ا ء ا ل أ ص ح ا ب ووجوههم فذكر أ ن أ ك ث ر أ ص ح ا ب ن ا على عدم تحريم سوى الوطء وجرى مع ما ذهب إ ل ي ه الجمهور جمهور الاصحاب ولكنه في المحرر جوا ا ل ه و ا ي الذي اجتهد فيه فهو غلب على ظنه في المحرر أ ن ه يحرم على الرجل أ ن يستمتع بزوجته في ك ا ف ة أ ن و ا ع الاستمتاع مما هو وراء الوصول لانها مقدمات للجماع و ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى خالفه في هذا ورجح ما قاله جماهير أ ص ح ا ب ن ا من أ ن ه لا يحرم سوى الوطن هذا الكلام الذي ذكرناه هو في الظهار المؤبد المطلق ما قيده بوقت و أ م ا إ ذ ا كان الظهار مؤقتا كان قال لزوجته إ ن ه ا عليه كظهر أ م ه لمده ة ش ر لفترة شهر حرمها على نفسه شهرا قال في هذه الحاله يصح الظهار هناك أ ق و ا ل أ خ ر ى قيل إ ن ا ل ت أ ق ي ص يلغو ويصير الظهار مؤبد وقول آ خ ر أ ن اقتران الظهار بهذا ا ل ت أ ق ي ص يلغي الظهار من جذره ولكن القول الراجح المفتى به ب أ ن الظهار المؤقت صحيح وبناء على ذلك كيف يكون العود وما حرم ا م ر أ ت ه مطلقا ولما حرمها مطلقا إ ل ى ا ل أ ب د بمجرد إ م س ا ك ي لها صار عائدا في ظ ه ا ر ه و أ م ا إ ذ ا كان ا ل ظ ه ا ر مؤقتا ك ا ل إ ي ل ا ء الذي درسناه في الكتاب الماضي أ و في المباعد الماضيه قال إذا كان مؤقتاً فالرجل أمام أحد أمره اما ان يترك ا ل ز و ج ة ل م د ة شهر ما يقترب منها نهائيا و إ م ا أ ن ي ط أ ه ا قال ف إ ذ ا وطئها خلال ستره الشهر يعتبر عائدا في ظهاره ل أ ن ه حرمها شارا وطيرا و أ م ا إ ذ ا لم يطئها ما وطئ الزوجه هل يعتبر عائدا في ظهاره قال ما يعتبر عائدا في ظهاره لماذا ما يعتبر عائدا في ظهاره وهناك فلما امسكها ولو فتره وجيزه صار عائدا ً في ظهاره واما الان وحرمها لمده ة شهر, شهر. و امسكها خلال هذه الفتره ما طلقها هو امسكها امساكه لها يحتمل ان يكون قد امسكها لانتظار فتره الشهر ما لانه يريد ان يرجع في ظهاره ولا نستطيع ان نفرض عليه و نقول له إ ن ك أ م س ك ت ه ا ل أ ن ك تريد ا ل ع و د ة في الظهر ما دام احتمال انتظار الحمل قائما ما نستطيع أ ن نقول إ ن ك أ م س ك ت ه ا من أ ج ل ا ل ع و د ة في الظهر و ل ك ن إ ذ ا وطئها خلال هذه ا ل ف ت ر ة ف إ ن ن ا نعلم قطعا ب أ ن ه قد رجع في ظهاره وبناء على ذلك نعتبره عائدا في الظهر ف إ ذ ا أ م س ك الرجل زوجته حتى انتهت ا ل ف ت ر ة ف ت ر ة الشهر ووطئها ما عليه شيء إ ن ه ما رجع في ظهاره قال كلاما حراما ومع ذلك من قضت الفتره الشر ووطئ زوجه ت ما عليه شيء بعد الشر ولكن إ ذ ا وطئها ضمن ا ل ف ت ر ة قلنا انه رجع في ا ه ا ر ه فلما رجع في ازدهاره وطئ زوجته الشرعي وهو أن يغيب حشفته في قبولها وطئها الوطئ الشرعي فكيف يعمل في هذه ا ل ح ا ل ة قال بمجرد وطئه لها صار عائلا في ا ه ا ر ه وما دام صار عائدا في ظهاره يحرم عليه أ ن يمسها قبل التكفير وشعرنا ماذا يجب عليه ان يعمل قال يجب عليه ان ينزع فورا ل أ ن الله حرم عليه الوطا قبل أ ن يكفر فاعتاق ر ق ب ة من قبل أ ن يتماتى كيف وطئ في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى قال وطئ من ر ة الأولى م أ ج ل العود وطئ ما ن أجل ل ع و دام م صار عائدا يجب عليه أ ن ينزع ولا يجوز له أ ن يتابع وطئه حتى يكفر ف إ ذ ا كفر رجع وجاز ي ي ع ن له أ ن يستمتع لزوجته أفضل لكنه في صوره ة أ ي ض م خ ت ل ف ة عن الصور ا ل س ا ب ق ة في ح ا ل ة اظهار ل المؤبد ما يجوز له أ ن يطا زوجته حتى يكفر واما في ح ا ل ة اظهار ل المؤقت فيما لو وطئ خلال ا ل م د ة فيما المدة خلال لو وطئ ك ن يجب عليه أ ن ينزع ولا يجوز له أ ن يطا حتى يكفر قال هذا ما دامت ا ل م د ة ب ا ق ي ة ف إ ذ ا انتهت ف ت ر ة الشهر التي ظاهر من زوجته يجوز له أ ن يطا زوجته وتستقر ا ل ك ف ا ر ة في ذمته ل أ ن ه حرمها على نفسه شهرا ولم يحرمها على نفسه أ ك ث ر من شهر وهذا فرق آ خ ر ما بين الظهار المؤقت وما بين الظهار المؤبد ما أن يستمر بججب علي أن ينزع وتبزمه ا يجزل علي بججب ينزع ل أن أن ك ف ا ر كفر ة فإذا ا ج ز ل ه و ق ه ا ضمن ف ت ر ة المؤقت ش ه ر فإذا ل يكفر وانقضت يختلف عن ا ل ظ ه ا ر المؤبد بثلاثه ة أمور أولا أن العود في ظ امور ر ا ل ؤ ق ت ي ك ن بالوطن بينما العود ا في ظ ه المؤبت يكون بمجرد امتاك ب ا ل ن س ب ة ل ل ظ ه ا ر المؤقت الوطء ا ل أ و ل فيه حلال ل أ ن به يكون العبد و ب ا ل ن س ب ة ل ل ظ ه ا ر المؤبد لا يجوز له أ ن ي ط أ مطلقا والفرق الثالث أ ن التحريم بعد ا ل و ط ئ ا ل أ و ل ى يمتد إ ل ى التكفير أ و انقضاء ا ل م د ة بينما ه ن ا ما يجوز له حتى يكفر ر الصور من التي يمكن أن التي ا ل تقع في ظ ه وتتعدد فيها ا ل ك ف ا ر ة بتعدد الكلمات او بتعدد الزوجات ان يكون للرجل اربع زوجات فيقول لهن جميعا انتن علي كظهر امي قال اصير مظاهرا من الزوجات الاربع و ت ن ز م ه في هذه الحاله اذا ا ن ف ك ه ن اربع كفارات ة لم يقل لهن جميعا أن تن علي كظهر أمي لكن طاهر منهن ب أ ر ب ع كلمات متواليات لكل واحد يقول لها أ ن ت علي كظهر امي اتى ل ى ا ل أ و ل ى فقالا انت علي كظهر أ م ي ثم جاء إ ل ى ا ل ث ا ن ي ة ف ق ا ل أ ن ت علي كظهر أ م ي ثم جاء إ ل ى ا ل ث ا ل ث وقال لها وقال ا ل ر ا ب ع ة قال حينما قال ل ل أ و ل ى أ ن ت علي كظهر أ م ي ما عائدة ظهاره يعتبر في ل أ ن ه كان ب إ م ك ا ن ه أ ن ي ف ا ر ق ه لما قال للثانية عليك ل أمي صار عائدا ا أنك في أ ظهر وحين ل لأنه عليه ومتعل لان الثالثة ى زمن مر يقع و قوله للثانيه ل ث ة أ ع ل ك ظ ر أمي صار عائدا في ا ل ظهاره بالنسبة للثانية ر ب ا ل ن س ب ة ل ل ث ا ل ث ة ل أ ن ه مر عليه ا ل زمن وعما للرابعة قال امسكها مدة بالنسبة قال ان يقع فيها الفرقة إنه يمكنه يقع فهي فهو عائد في الظهر و إ ل ا فلا يعتبر عائدا في ظهره ولو أ ن الرجل كانت له م ر أ ى و ا ح د ة و أ ك د عليها ه ا ظ ر ك ر ر قال أ ن ت علي كظهر أ م ي أنت أمي عليك ظهر ف إ ذ ا كان يريد ا ل ت أ ك ي د قال أ ن ا قلت الكلام الثاني ة توكيدا للكلام ا ل أ و ل ما عليه إ ل ا كفاره و ا ح د ة و أ م ا إ ذ ا أ ر ا د ن ل استئناه قال ف إ ن ه تلزمه كفارات بقدر العدد الذي قاله لزوجته وكلما قال واحدا يعتبر عائدا في ا ل أ و ل فلو قال لها مرتين أ ن ت علي كظهر أ م ي انت علي كظهر امي بقوله الثاني صار عائدا في ا ل أ و ل إ ذ ا كان يريد الاستئناف ف إ ذ ا قاله م ر ة ث ا ل ث ة تلزمه كفاره ث ا ل ث ة لانه صار بقوله الثالث عائدا في الثاني ففي الثالث أمسك فترة يعتبر في الثالث وهكذا اذا اراد استئنافا و أ م ا إ ذ ا أ ر ا د توحيدا فليس عليه إ ل ا كفاره واحده و أ م ا الكفاره فقد عنون لها ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى بعنوان عام قال كتاب الكفاره ولم يقل و كتاب ك ف ا ر ة الظهار ولو كان مراده أ ن يتكلم على ك ف ا ر ة الظهار لما عقد لها كتابا مستقلا بل لجعلها تابعه لاحكام الزهار كما عمل في غيرها يترتب او في القتل او ما شابه هذا اختلف العلماء فيها هل الكفارات زواجر ام انها جوابر يعني هل ا ل ك ف ا ر ة التي يفعلها الانسان يفعلها زجرا ل ه عن معصيته عصى فوجب عليه التكفير زجرا ل ه عن معصيته كانت ا ل ك ف ا ر ة عقابا من الله على ا ل م ع ص ي ة ام ان الكفارات تعتبر جوابرا للمعصية عن معصيته عن بحيث يكفر وذلك ي خطيئته م س ح ه ب ه ا ف ان ر أكثر ة ذهب ذهبوا الفقهاء أ إلى النبي ك وذلك ف ا ا جوابروا ر ت للمعصية أ ا ل ن عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما رجم ا ل م ر أ ة وتكلم الناس عنها قال تابت ت و ب ة لو وزعت على أ ه ل ا ل م د ي ن ة لوسعتهم فقال إن الكفارات إن جواجر ل ل م ع ص ي ة و ل ي س ج و ا ج ر ف إ ذ ا فعل ا ل إ ن س ا ن ا ل ك ف ا ر ة ف إ ن ه يكون قد برئ من اسمها قد ا ش ت ر ط في ا ل ك ف ا ر ة ا ل ن ي ة ولا يشترط تعيينها كان يقول هذه ك ف ا ر ة عن م ع ص ي ة ف ل ا ن ي ة ما ي ح ت ا ج لهذا ي ن و ي أ ن ه يريد أ ن يفعل ا ل ك ف ا ر ة التي ن ز م ت ه ولا يشترط تعيينها عن أ م ر ف ل ا ن أ و ا ل أ م ر الفلاني ولذلك لو ل كانت ع ه كفارتان ك ك ف ا ر ة قتل وظهار واعتق رقبتين اجزاتا عن الكفارتين ولو اعتق ر ق ب ة واحده بكفارتين اجزات عن و ا ح د ة من الكفارتين اما ان تقع عن هذه واما ان تقع عن هذه فلا يحتاج إ ل ى التعيين يحتاج إ ل ى ا ل ن ي ة ولا يحتاج إ ل ى التعيين وخصال الكفار في ا ل ظ ه ا ر م ر ت ب ة وليست م خ ي ر ة ونعرف أ ن الواجب ينقسم إ ل ى واجب مخير و إ ل ى واجب مرتب فالواجب المرتب لا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يشرع فيه ب ا ل خ ص ل ة ا ل ث ا ن ي ة إ ل ا بعد عجزه عن ا ل خ ص ل ة ا ل أ و ل ى كقول النبي صلى الله عليه وسلم طل لم قائمة فإن لم تستطع فجالس اي ف إ ذ ا كان مستطيعا ما يجوز له أ ن يصلي جالس وكذلك قول الله تعالى فكفارته اطعام ع ش ر ة مساكين من أ و س ط ما تطعمون أ ه ل ي ك م أ و كسوتهم أ و تحرير لقبه فمن لم يجد فصيام ث ل ا ث ة أ ي ا م أ ي ما دام واجدا للتكفير بالعشق أ و ا ل ك س و ة أ و ا ل إ ط ع ا م لا يجوز له أ ن يكفر بالصيام ل أ ن هذا الواجب واجب مرتب و أ م ا الواجب المخير ف ي ت خ ي ر ا ل إ ن س ا ن فيه بين خصال ا ل ك ف ا ر ة فكفارته اطعام ع ش ر ة مساكين ن من أ و س ط ما تطعمون أ ه ل ي ك م أ و قسوتهم أ و ك ح ي ر ا ر ق ب ه يفعل ما شاء من هذه الامور ا ل ث ل ا ث ة وكل واحد منا ه يعتبر مجزئا عن ا ل ك ف ا ر ة ل أ ن ه مخير ف ا ل ك ف ا ر ة في ا ل ظ ه ا ر م ر ت ب ة وليس مخيره ة أوجب ا ل ل تعالى أولا العشق فمن لم يستطع قال يصوم شهرين متتابعين ف إ ن لم يستطع قال يطعم ستين ستين ف ا ل ك ف ا ر ة إ ذ ن ك ف ا ر ة م ر ت ب ة وليست كفارتان م خ ي ر ة وخصالها كما هو مذكور في ا ل ق ر آ ن الكريم عشق رقبه مؤمنه و ا ل إ ي م ا ن و إ ن لم يكن مذكورا في ا ل ا ي الآية إ ل ا أ ن ه مذكور في ك ث ا ر ة القتل فحملوا المطلق هنا على المقيد هنا على ما هو معروف من مباحث حمل المطلق على المقيد في أ ص و ل الفقه فقيدوا الرقبة في في فيشترط الرقبة الرقبة القتل الرقبة يعتقها قادرة بالإيمان في أراد الظهار حملا لها على الرقبة في القتل. في الرقبة المؤمنة إذا أراد الإنسان أن عن الظهار على على الكثار أن عن أن تكون قادرة على ل أ ن ه لو اعتق ر ق ب ة م ؤ م ن ة وكان هذا العبد الذي اعتقه غير قادر على الكسب ما عنده م ق د ر ة على الكسب ف ب ي ش استفدنا منه معنى ذلك أ ن ه سيبقى عالتان على ا ل آ خ ر ي ن فيشترط فيه ان يكون كسوبا قادرا على الكسب ف إ ذ ا وجد به عيب يخل ب ا ل ك ت ب ف إ ن هذه ا ل ك ث ا ر ة لا تعتبر و إ ذ ا كان به عيب إ ل ا أ ن هذا العيب لا يضر ب ا ل ك ت ب فانه يجوز له أ ن يعتقه عن ا ل ك ف ا ر ة ولذلك قال النووي وخصال ك ف ا ر ة الظهار عتق ر ق ب ة م ؤ م ن ة بلا عيب يخب بالعمل و ا ل ك ت ب فيجزئ صغير أ ق ر ع م ا يضر هذا بالكسب أ ع ر ج يمكنه اتباع المشي م ا يضر بالكسب و أ ع و ر و أ ص م و أ خ ر س و أ خ ش م وفاقد أ ن ف ه و أ ذ ن ي ه و أ ص ا ب ع رجليه ل أ ن كل هذه ا ل أ م و ر لا تضر بالكسب قال لا زميل أ ي أ ن المريض مرضا مزمنا ما يجزئ ب ا ل ك ف ا ر ة ل أ ن ه ما يستطيع أ ن يكسب ولذلك ما يقع الموقع في ا ل ك ف ا ر ة لا زميل وفاقد رجل إ ذ ا فقد أ ص ا ب ع الرجلين ما يضر أ م ا إ ذ ا فاقد الرجل هذا يعجز ا ل إ ن س ا ن عن الكسب والعمل لا فاقد رجل أ و خنصر وبنصر لتين مع بعض مش من فاقد الخنصر يعني جزء أ ولذلك جزء من ا ف ن والخنصر والبنصر تخل الإنسان ص الإصبع الأصالع ر فقد الباقية الثلاثة كله بكثب و تخل قالوا يعتق ر ق ب ة يعني ك س و ب ة ق ا د ر ة على كسب ما فيها عيب يخل بكسبها ولا فاقد رجل أ و خنصر وبنصر من يد أو أُنْمُلَتَيْنِ مِنْ غَيِرِهِمَا ما فانه ق د ل خ ص والبنصر ر ر لكن أُنُمُلَتَيْنِ من فقد ي غ م يعني في ق د أ ن م ل هذه ا ل ح ا ل ة م ا يعتبر كسوبا الخنصر والبنصر عملهما ضعيف فاعتبر فقد فقد الخنصر والبنصر ككاملين وأما بالنسبة لغير الخنصر والبنصر اعتبر لغير أُنْمُلَي من كل من منهما إذا فقد أمولتين أصبعين من أصبع فإنه يعتبر غير فإنه انمله د الإمام ا ل و و ي على ل ا إ ا ا م ر أمرا آخر ا ف ع ي مسألة أمولة أو قال قلت إ ب الابهام م و ا ل أعلم ه ق ل أمولة ل ا إ إ ذ ا ذهبت ف إ ن ه يعتبر عيبا مخلا ب ا ل إ ج ز ا ء لأن أمولة الإبهام كالوسيلة التي يحكم الإنسان يحكم بها تعتبر قبضة وكذلك ي ت م ن من بواسطتها يده ف إ ا ذهبها يعتبر عيبا ذهبت يعتبر فإن م خ اذا ت ج ز ئ كان تعتاقي ع الانسان ك ف وكذلك إذا كان إن كانوا كبيرا في السن عاجزا أ و كان في أ ك ث ر وقته مجنونا أ و كان مريضا لا يرجى برؤه في كل هذه الحالات ما يجزئ عن ا ل ك ف ا ر ة قال ف إ ذ ا اعتق ا ل إ ن س ا ن مريضا لا يرجى برؤه, وجد مريضاً لا برؤه قال له اطباء لا يرجى برؤه لو كنت مثلا قاضيا شرعيا أ ن ا أ ق و ل له هذه ا ل كفاره ما أ ج ز ا ه ل أ ن ه اعتق إ ن س ا ن ا في ر ع ا ه ة تخل بالكسب ولكن بعد أ ن اعتقه ب أ س ب و ع برئا العبد قد يتبين لنا أ ن ا ل ك ف ا ر ة كانت م ج ز ئ ة بناء على ا ل ق ا ع د ة التي شرحناها مرارا كثيرا لا عبره ا الرجل يمرأ هو فيه ت بالظن البيني خطا هنا ذكر ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى بعض بالأطباء المتعلقة الأحكام بالإماء أو بالعبيد إ م ا ا ء أو ب ل في ح ا ل ة أ ت ا ق ه ن أ ن ا سوف لا أ س ت ط ر د في شرحها واحاول اختصار ما امكن ل ا ل إ س ا أطواه ن قال ف إ ذ ا اشترى ا ل إ ن س ا ن قريبا من أ ج ل الاعتاق عن ا ل ك ف ا ر ة قال ما يصح ل أ ن ه بمجرد شراء يعتق عن ا ل ك ف ا ر ة و إ ن م ا ل أ ن ه لا يحق له أ ن ي م ل ك وبناء ذلك ما يستطيع أ ن يقول اعتقتك عن ا ل ك ف ا ر ة منه ما ملكه اصلا, ما ملكه أصلا نعم ولا يجوز له أ ن يعتق أ م ولد عن ا ل ك ف ا ر ة ل أ ن أ م الولد بمجرد موت الرجل تصير ح ر ة و ا ل آ ن ابنها حر ولا يجوز بيعها نعم فما ي ج وكذلك ز أن عن يعتقها ا ل ف ا ر ة و ك إ ذ ا كان قد كاتب عبدا ك ت ا ب ة ص ح ي ح ة ما يجوز أ ن يعتقه عن ا ل ك ف ا ر ة ل أ ن م ل ك ه عليه ليس كاملا و أ م ا المدبر وهو الذي يقول له سيده جعلتك دبر و حياتي حرا ف إ ذ ا مات الرجل يصير العبد حرا قال هذا يجوز ي أن ق لان ق ل ليه أ م ل ك ه عليه كامل ا ل آ ن ملكه على أ م الولد غير كامل ملكه للمكاتب غير كامل لا ي ق ت ط ي ع ن د ا ل ج ع ب ك ت ا ب ة إ ل ا إ ذ ا عجز المكاتب نفسه ملكه غير كامل ملك لا وأما المدبر وهي ملكه الآن ملكان كاملا ولا يصير حرا إلا بموتي السيد قال وبناء على ذلك يجوز لو أن عن الكفارة إعتاقه وأما حرا وبناء يعتقوا كان يجوز وهي يصير بموتي يجوز ولو عن عنده عبد علق عتقه أن على ص ف ة من الصفات قال ما يجوز أ ن يجعله أ ي ض ا ك ف ا ر ة ف إ ن أ ر ا د جعل العز المعلق ك ف ا ر ة لم يجوز قال ولكن يجوز له أ ن يعلق عزق العبد على صفه من أ ج ل أ ن يكون هذا العبد كفاره ة كما م لو ل ز ت ولكن لو كان عنده عبد معلق عقوى على صفه كما لو قاله إ ذ ا حدث الامر الفلاني أ و أ ن ت حر في راس الشهر مثلا ما يستطيع ان يجعله عتيقا عن كفاره ر يصير حرا أو إن حدث الأمر الفلاني فأنت حر ظاهر الكفارة ما إن يجعله عن الكفارة سوف يستطيع سيعتق أو ولذي الأحوال ولو الفلاني فأنت في يجعله عليه حدث حال ما كان عنده عبدان أن لأنه إن عن من عنده ثم كل بجه فاعتق من كل واحد منهما نصفا عن ا ل ك ف ا ر ة هكذا قال نصف هذا ونصف هذا عن ا ل ك ف ا ر ة ا ل ف ل ا ن ي ة و ن ص ف الثاني من هذا ونصف الثاني الكفاره الفلانيه ك ن لا, هذا. ولكن يعني لا من هذا قلت لكم تعجبوا هذا من ي ا ل ا الفقهاء على ت ك ل م و ن ا لأننا في كلامهم فلابد لكل يتفننون كلام من حكم إ ذ ا اعتق نصف هذا ونصف هذا عن ك ف ا ر ة والنصف الثاني عن كفاره عتقاه عن كفارتين ولكن ا ل إ ش ك ا ل يظهر فيما لو دققنا النظر في كيفيه اعتاق وحينما اعتق نصف هذا ا ل ع ب د النصف الثاني من العدل هذا ماشي يعني ما أشفح لكم أطول يعني الاعتاق في العبيد إ ذ ا كان عند ا ل إ ن س ا ن عبد واعتق نصفه نحن نعرف في أ ح ك ا م ا ل س ر ا ي ة أ ن العتق يسري إلى المصف الآخر. نعرف أن العتق يسر الى ف الآخر وبن... هذه يعني العتق نعرف يسري أن إ النصف الآخر وهذه وإذا لأنه عتق عتق عن الاخر ن عن كفارتين ي أ ى فهذه العتق صار للعبدين بطريق الثراية بطريق للعبدين فاذا ي ل ل والثاني الثراية أ أم و بغير طريق ف إ قلنا إ ن العتق جرى بطريق ا ل س ر ا ي ة سرى من أ ح د ه م ا إلى الآخر. أن الى آ خ ر فما ما داعي لا الآن لحاجة أولد أن لأنه نطول وقت طويل له يوجد حيأخذ نحن في عديد إ ه ذ الاخر بتقرؤوا بحثه و ط ي لأنه نعم ح ت ج إلى شرح. يعني قاعدة من أولها إلى القاعدة أولها شرح أشتح من آ كيف وكلكم الثراية يتساءل كيف الثراية؟ كيف <تصفيق> الثراية؟ الآن نحن ما داعي في لا ه ذ نعم تقرؤونه ف يمكن الكتاب إذا ا فهمتموه أشرح ل م إ ش ان ء الله ا ل وعثق معصر ص يكون ن عن ث ا ر ة فلأصح ز هناك داعي لهذا نعم لكن في الكتاب د اذا لم يفهمه ك ان شاء ل الله باقي العبدين حرا ه ومعسر ل ا عنده فلوس لو كان عنده فلوس ما في م ش ك ل ة يعتق النصف من العبدين ويسري العسر الى النصف الاخر ويسع الثمن لشركه ي ويكون قد اعتق عبدين فعلا اما اذا كان معسرا واعتق نصفه من هذا ونصفه من ذا قال ن ن ظ ر اذا كان النصفان الاخران مع ش ر ي كان ه يعني ك العبد حرا في نصفه ا ل آ خ ر والعبد الثاني كان كذلك إ ذ ا كان أ ح ر ا ر ا في النصف الاخر فانه يجزئ ما يصح أ ن يعتق ا ل ن ص ي ن عن ا ل ك ف ا ر ة ل أ ن الواجب عليه اعتاق عبد وما اعتقا عبدا